「あなたはあなたのお話を伺っていませんでした。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 「あなたは」 الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وفي ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إ ن ا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إ ن ك م مجرمون